اوه oh. رباه ضاق الرحب بي ورضاك غاية مطلبي رباه ضاق الرحب بي ورضاك غاية مطلبي اشكو ای ظلام نفسي, نفسي من دجاه تتعبي تتعبي ربا, ربا ورضاك غاية مطلبي, مطلبي عباه ضاق الرحب, الرحب بي ورضاك غاية مطلبي يا ويح نفسي كم لهو كم لهو كم لهو بظهر هذا الكوكب الكوكب نفس التي في داخلي في داخلي في داخلي حقا تثير تعجبي تعجبي <تصفيق> يا ويحها يا بعدها يا ويحا يا ويحا يا بعدا يا, بعدا يا بعدا في كربتي رحمك كل المطلبي فرحم فؤاد أنتي بين الذنوب مخضبي. مرحم فؤاد تائها بين الذنوب بمخضبه بين الذنوب بين الذنوب Amen.